في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء وأحدهما يشهد له قرآن وهو أن معنى الآية ويدعو الإنسان بالشر كأن يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر فيقول اللهم أهلكني أو أهلك ولدي فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له وقوله دعاءه بالخير أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير فيقول عند الضجر اللهم أهلك ولدي كما يقول في غير وقت الضجر اللهم عافه ونحو ذلك من الدعاء ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك ويدل لهذا المعنى قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لو عجل لهم الإجابة بالشر كما يعجل لهم الإجابة بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لهلكوا وماتوا فالاستعجال بمعنى التعجيل ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم ومن من فسر الآية الكريمة بما ذكرنا ابن عباس ومجاهد وقتادة وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه الوجه الثاني في تفسير الآية أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة والسلامة من النار ومن عذاب القبر كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنا بمعشوقته أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك ومن هذا القبيل قول ابن جامع أطوف بالبيت في من يطوف وأرفع من مئزر المسبلي وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربه المحملي قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين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 على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار الآية وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون وقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقود وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون وقوله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقوله خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وقوله فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الآية وقوله والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا الآية وقوله والضحى والليل إذا سجا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب يعني أنه جعل الليل مظلما مناسبا للهدوء والراحة والنهار مضيئا مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا فيسعون في معاشهم في النهار ويستريحون من تعب العمل بالليل ولو كان الزمن كله ليلة لصعب عليهم العمل في معاشهم ولو كان كله نهارا لأهلكهم التعب من دوام العمل فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلا فهما أيضا نعمتان من نعمه جل وعلا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 وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الايه وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقوله ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله الايه وقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نأتي على بقية تفسير الآية السابقة في لقائنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته